والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءه لتفسير القرآن العظيم للامام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى قال الحافظ رحمه الله وقوله تعالى وإذا الصحف نشرت قال الضحاك اعطي كل انسان صحيفته بيمينه اعطي كل انسان صحيفته بيمينه او بشماله وقال قتاده يا ابن ادم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامه فلينظر رجل ماذا يملى في صحيفته وقوله تعالى واذا السماء كشطت قال مجاهد اجتذبت وقال السدي كشفت وقال الضحاك تنقشط فتذهب وقوله تعالى واذا الجحيم سعرت قال السدي احميت وقال قتاده اوقدت قال وانما يساعرها غضب الله وخطايا بني ادم وقوله تعالى واذا الجنة ازلفت قال الضحاك ابو مالك وقتاده والربيع بن خسيم اي قربت الى اهلها وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت هذا هو الجواب أي إذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله جل وعلا علمت نفس ما أحضرت هذا هو الجواب يعني جواب إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت الآيات جواب ذلك قوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت نعم نعم هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت واحضر ذلك لها كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر وقال ابن ابي حاتم حدثنا, أبي حدثنا عبده حدثنا ابن المبارك اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد محمد بن مطرف ولا مطرف بالفتح. نعم ونظر تقريب التهذيب مطرف نعم <تصفيق> عن زيد بن اسلم عن ابيه قال لما نزلت عن زيد بن اسلم عن زيد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال لما نزلت اذا الشمس كورت قال عمر قال عمر رضي الله عنه لما بلغ علمت نفس ما احضرت قال لهذا اجري الحديث قال شيخنا حفظه الله وسلم هذه الايات السابقه فيها حال الشمس والنجوم والجبال والوحوش والعشار والبحار والسماء والنفوس والمؤودة والصحف والجحيم والجنة والنار يوم القيامة ثم قال الله سبحانه علمت نفس ما أحضرت نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأمور انتهى كلامه فالشمس يوم القيامه تنكدر إذا الشمس كورت تكور ويلقى بها في نار جهام وإذا النجوم انكدرت أي تبعثرت والقي بها كل في جهة وإذا الجبال سيرت تصبح الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف الهش الضعيف وتنسف يوم القيامة قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا هذه الجبال الشامخات تكون هشة ضعيفة تحت أمر الله عز وجل يوم القيامة والعشار تعطل التي في بطنها تعطل وتذهل المرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذا اليوم يوم القيامة يوم عظيم جدا يجب على المؤمن أن يعقل وأن يتعقل وأن يجتهد في أن يلقى الله سبحانه وتعالى على خير في هذا اليوم العظيم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك كانوا يغطون وجوههم يبكون رضي الله تعالى عنهم وارضى فهذا حال الصحابه اذا ذكروا بالله عز وجل وكما عند ابي داود والترمذي من حديث الباض بن ساريه رضي الله عنه ابو نجيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها الاعين ووجلت منها القلوب فذرف العين ووجل القلب علامة عن الخشوع والتذبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع فالمؤمن عليه أن يتذبر ولا يمكن أن يتذبر أمر الله عز وجل وأمر نبي عليه الصلاة والسلام إلا بالفهم وهذا الفهم لا يكون إلا بمراجعه كلام العلماء في تفسير كتاب الله وفي فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن طريقك للبكاء والخشوع والتدبر هو أن تفهم القرآن وأن تفهم السنة ولذلك الصحابة كان أخذهم من القرآن يأخذون العشر آيات بالعشر آيات فلا يجاوز الأولى إلا إذا عملوا بها قال فتعلمنا العلم والعمل سواء وكان الرجل إذا حفظ سورة البقرة عظم في أعينهم لأنهم تعلموا العلم مع العمل والآن الله المستعان ربما في الرجل معه العشر قراءات وعنده أشياء لا, يع... لا... لا يعملها حتى الفساق والفجار لأنه حفظ فقط دون أن يفهم ودون أن يعي ودون أن يعمل بما حفظ نسال الله السلامه والعافيه نعم قال الحافظ رحمه الله نعم مطرف اقرا محمد بن مطرف بن داود الليثي ابو ابو أبو ابو يزيل عن ثقه من السابعه مات بعد السبعين. من السابعه نعم طيب يعني اذا بالكسر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 من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمر سريع بن سريع سريع نعم سريع هكذا في التقريب الوليد بن سريع نعم عن عمر بن حريث رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ورواه النسائي عن بندار عن هندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريس رضي الله عنه به نحوه قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي رضي الله عنه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل تخنس يعني تختبئ ولا تظهر وتظهر بالليل هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وقال ابن جرير حديث السابق في صحيح مسلم حديث عمر بن حريث رضي الله عنه أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعه يقرأ من سورة التكوير وها مع أن السنة القراءة في الصبح من طوال المفصل والتكوير هل هي من الطوال أم من القصار أم من الاواسط أواسط المفصل وهذا يدل على أن هذا من السنة ولو ترك أحيانا لا مانع بل هذا مناسب لهديه بل هو من هديه صلى الله عليه وسلم السنة في صلاة الفجر أن يقرأ لعمة وفقهم الله أن يقرأوا من طوال المفصل وطوال المفصل من أول سورة الذاريات وقيل قاف الى سورة الانسان وقيل المرسلات ومتوسط المفصل او اواص مفصل من سورة الانسان او المرسلات الى سورة الى سورة الضحى وقصارهم من الضحى الى سورة الناس ومعرفة ذلك مهم فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وكان يقرأ في المغرب غالبا من قصار المفصل يعني من الضحى إلى الناس يأخذ في كل ركعة سورة ولو ترك ذلك احيانا لا مانع لأنه قرأ مرة بالأعراف ومرة بسورة الطور وغير ذلك لكن أكثر أحواله أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل والإمام يراعي أحوال الناس إذا كان إذا رأى فيهم مريضا أو كبيرا في السن وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ربما يدخل الصلاة يريد أن يطول في صلاته فيختصرها حينما يسمع بكاء الصبي اذا سمع بكاء الطفل في الصلاة يقصر الصلاة لأن أمه متعلقة به وشفقه أيضا بهذا الطفل نعم <تصفيق> فالإمام من السنة أن ينظر قبل الصلاة قل استووا اعتدلوا تراصوا استو وينظر في المأمومين حتى يرى المريض ويرى ذا الحاجة ويرى كبير السن ويطيل صلاته على حسب المأمومين يراعي أحوال المأمومين نعم فقال ابن جريج حدثنا ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خالد بن عرعرة سمعت علي رضي الله عنه وسئل عن فلا اقسم بالكنس خالد ابن عرعرة انظره في التقريب نعم تكلم عليه نعم ف... وسئل عن فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل وتكنس بالليل نعم. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي رضي الله عنه قال هي النجوم هذا قسم أم نفي فلا اقسم بالخنس فلا هذا قسم ولا نفي كيف أليست هذه لا النافيه لا أقسم بالخنس ها ها لا لا هذه ما هي اللا هذه هل هي نافية هل هي ناهية ها نعم لا ماذا هل في القرآن زائد للتاكيد يعني لا يقال الصواب فيه خلاف بين العلماء في هذه المساله هل القران فيه زائد ام لا كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء والتقدير ليس مثله شيء سبحانه وتعالى فقيل ان الكاف زائده والصواب انه ليس في القران زائد وانما هذا يكون للتاكيد هذا قول وأيضا التقدير فلا أقسم بدون المد لا أقسم فلا أقسم لا أقسم بيوم القيامه ولعل أحد يصالح كتاب القراءات كتاب القراءات معك واحد ياتي بكتاب القراءات سمير نعم فهذا تأكيد وليس نفيا والله عز وجل له أن يقسم بما شاء كيف شاء أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفته لما رواه ابن عمر وهو حسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وعند مسلم لا تحلفوا بالأمانة من حلف بالأمانة فليس منا فلذل قسم بغير الله أما ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل اذا يغشى والسماء إذا بروج اذا الشمس, الشمس كورت الله جل وعلا ان يقسم بما شاء اما المخلوق فلا يقسم الا بالله او بصف ويم الله يعني ويمين الله لا ومقلب القلوب كان اكثر قسمه لا ومقلب القلوب عليه الصلاه والسلام فلا يقسم المخلوق إلا بالله أو صفة مصرحة. نعم نعم, نعم. انظر في الميزان ولسان الميزان نعم <تصفيق> نعم <التوكيد اللي> للتأكيد <تصفيق> نعم نعم وحدثنا أبو قريب حدثنا وقيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي رضي الله عنه قال هي النجوم وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالي بن عرعره وهو السهمي الكوفي قال أبو حاتم الرازي روى, روي عن علي رضي الله عنه, وروي, عن وروي, عنه سماك وروى عنه سماك روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر, فيه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والله أعلم وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنها النجوم رواه ابن أبي حاتم وقال إسنال ضعيف الحارث الأعور الذي روى عن علي بن أبي صالب الحارث هو الأعور كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض يعني كان رافضيا <تصفيق> نعم قال <تصفيق> اقرأ ولا يوم في, في المتواتر نعم وكذلك روى روى عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد والحسن وقتاله والسدي وغيرهم وغيرهم انها النجوم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مشار حدثنا فوزه بن خليفه حدثنا, حدثنا هوزة حدثنا خل... هوده ابن خليفه هوده ابن خليفه انظر هوده ابن خليفه حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله في قوله تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق وقال بعض الائمه انما قيل للنجوم الخنس اي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب اوى الظبي الى كناسه اذا تغيب فيه وقال الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش الأعمش وهو من هو الأعمش ها؟ سليمان بن ميمون بن مهران سليمان بن مهران وإبراهيم من هو إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين عن عبد الله من هو عبد الله ابن مسعود رباي بن نافع كان كوفيا عبد الله بن مسعود عاش في في الكوفه اذا سمعت ابراهيم عن عبد الله فالمراد اذا ابهم عبد الله وكان الراوي عنه ابراهيم ابن نافع هو عبد الله ابن مسعود اما اذا قال مثلا نافع عن عبد الله عن النبي عليه الصلاه والسلام فالمراد عبد الله من ابن عمر لان ولده كان اسمه نافع وكان له مولا ايضا يقال له نافع واذا سمعت مثلا طاووس عن عبد الله هو عبد الله ابن ابن عباس لأن من تلاميذ طاووس ابن كيسان اليماني نعم فاذا ابهم عبد الله ينظر الى من حتى تعرفه الى تلميذه ابراهيم عن عبد الله هو ابن مسعود طاووس عن عبد الله هو ابن عباس نافع عن عبد الله هو ابن عمر نعم نعم نعم هذا فيها لا أقسمه ها لا اقسمه فتح اللام اقرا هكذا متواتر اه نعم يبقى إذا لا اقسم هذا يصبح ماذا بفتح اللام طازم. تأكيد يصبح تأكيد لا اقسم نعم <تصفيق> لا مش. لا مش هذا ليس شاد رواش ليس روايته سليمان المها نعم نعم لا. لا الجمهور لا اقسم اقسم من نعم. لمن نعم هو الثاني الجزئي مع نعم يبقى فاذا ل... لا اقسم تأكيد لا اقسم لا اقسم بيوم القيامه نعم ثلاث قراءات نعم هاو ذا الها والهياب الها في آخرين ابن خليفة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي التقذي البكري الب... البكراوي أبو الأشهب البصري الأصم بنزيل بغداد صدوق من التاسعة مات سنة ست ستة عشر نعم صدوق من التاسعة من التاسع يعني من الطبقة التاسعة نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم وكذا قال الثوري عن ابي اسحاق عن ابي ميسره عن عبد الله فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وانا ارى ذلك وكذا روى يونس يونس عن ابي اسحاق عن ابيه وقال ابو داود الطيالسي عن عمرو عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس الى الظل وكذا قال سعيد بن جبير وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء وكذا قال سعيد ومجاهد الضحاك وقال ابو الشعفاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم اخبرنا مغيرة عن, إبرا عن ابراهيم ومجاهد انهما تذاكرا هذه الايه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس فقال ابراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر ال... أنها بقر الوحشي حين تكنس في حجرتها قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي رضي الله عنه هذا كما روا عن علي أنه ضم من الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. نعم. ضمنه والله ضمنه. ضمننا. كذا روى عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. نعم. وتوقف ابن جرير. وتوقف ابن جرير في المر... ابن جرير في المراد بقوله بالكنس الجوار الكنس هل هو النجوم أو الضباء وبقر الوحش؟ قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا نعم قال شيخنا حفظه الله هذه الآيات فيها قسم الرب سبحانه ببعض مخلوقات انتهى كلامه ولعل نقف عند هذا القدر في التفسير في هذا اليوم ان شاء الله